يشهد الأقصى الميمين احنا كتير مجاهدين يشهد الأقصى الميمين لا يدري الإسلام رافعين لا يدري الإسلام رافعين لا ينفك الفلسطين لا حياة من هاب العدوان الجالسون إحنا كتير بتعدل حياة منها بالعدون الجاهز. إحنا كتير منا موت وتحيا فلسطين. موت وتحيا فلسطين. احنا كتيبة مشاهدين بيشهد الأقصى الميمين. إحنا كتير مجاهدين الأقصى الميمين. يلا يدي إسلام لا كتيبه مشدوح حد احنا حد على راسي العدو ننزل الدف على راس العدو ننزل احنا احنا حد على راس العدو ننزل ده حتى يرجع لنا ونجم فلسطين ونجم فلسطين احنا مجاهدين بشهد الأقصى الميمين إحنا كتيبة مجاهدين بشهد الأقصى الميمين لا يودي إسلام رقائنا لا كل فلسطين لا كل فلسطين يا إحنا كتيبة عزف خال من رافع لجبل النار احنا كتيب تعز فخار من رافح لجبل النار اقسمنانا خطب الغار لدي ما شهداء فلسطين لدي ما شهداء فلسطين <تصفيق> احنا كتيب مجاهدين بشهداء أقصى الميمين احنا كتيب مجاهدين بشهداء أقصى الميمين لغاية الإسلام ولا طايق ولا كتيبه استشهاد, استشهاد مجاهد صمدين عنا يا احنا استشهاد مجاهد صمدين, احنا استشهاد مجاهد صمدين على كل البلاد باسم باسم المجاهدين